موسوعه ن فأن شيء لله خمسه ل ل ر ل و النابلسي ق ر للعلوم الاسلاميه و موسوعه ا أنزلنا على عبدنا على ي م الفرقان م م التقى ا ل ج ا ا ن و ل ل على كل شيء قدير إذ أنتم ب النابلسي ع د د و ة ا ل ي وهم ا ع د و القصوى والركب ة أ للعلوم منكم و و و ت ا د ت م ا خ ت ل ف في ا ل م ع ا د س ل ك ن ليقضي ا ل ل ه أ م ي ا كان م ف ع و ل س ل ي ه ل ك من ه ل ك ن بينة ويحيى ا ب ي ن وإن ا ل ل ل ه س م ي ع ع ل ي يريكهم م إذ ا ل ل ه في منامك ق ل ي ل ا و ل و أ ر ا ك ه م ك ث ي ر ا ل ف ش ل ت ت و ل ن ا ز ع ت م ف ي الأمر ا ولكن ل ل ه سلم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 واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون و أ ط ي ع و ا الله ورسوله ولا تنازعوا ف ت ف س ل و ا وتذهب ريحكم واصبروا, واصبروا ان الله مع الصابرين